Afa lima enggak bergerak ke langit, fukum, bagaimana kita membina dan menghiasinya, dan tiada yang terlepas dari itu. Dan bumi kita buat dan تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير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 كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياف جنن ما كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد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 ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير